ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط والعقيده هي سلفيه لكن فيها اخطاء لا شك فيها اخطاء مثل وصف القران بالكتم وفيها ايضا بعض المسائل الاخرى نبهنا عليها في السابق في, في ما نعم بالنسبة الذي يدل إلى أنك كبر لا وراء. هذا الموضوع ممكن للميزان أقول أختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لأن له سنة متبعة وأما ما وأما ما وضعه الفلفافة فإنه لا لا بأس للميزان أو ينقصه والمرجع إلى رأي الإماك في هذه المسألة قد تكون العراض مثلاً مرتفعة الأسعار فيزيث بالخراج وقد تكون بالعقسة ينقص بمثل الشكل الذي يدعو إلى موقف كفري على رؤوس العوام والإمام ما يتخذ معه أي موقف يجب على العوام يا أمام أن يعودوا هذا المذهب ولا أن إيش يجب على أهل هذا أهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يتخذوا هذا الموقف أمام معانهم لا يجب رد الباطل يجب كل إنسان يعلم بباطل يجب أن يرد عليه علم ولا يمكن أن يقرر لكن ليس لهم أن يقمعوا هذا بقوه لأن هذا افتيعتنا على الإمام ولا سيما إن فعلوا هذا جهرا لأن يحصدين من الفوضى والشر أكثر مما يحصد من الأعرفين نعم مصائف الأمة كما ينبغي لأن الذي يعرض عليه العبادة والزهد وما اشتغل ذلك لكن جبرا لمنزلته وقربه جعلهم يحضر مجالس السورة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه يختارون ما فيه خير إذن الامر الأول ما هو؟ بالنص إذا نص علينا خليفه من قبل فإنه يكون خليفة ولا تجوز منازعته ولا يحتاج إلى بيعة لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول إذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال إن الإمام من بعده أو الخليفة من بعد فلان فإنه يكون هو الخليفة بدون أن يكون هناك مبايعة طيب هذا واحد الثاني الاجماع يعني اجماع أهل الحل والعقل على بيعته كما أجمع أصحاب الشورى السته الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفار رضي الله عنه فإذا اجمع أهل الحل والعقل على شخص ونصبوه اماما صار اماما لكن هذا بشرط أن لا يكون الخليفة الأول قد نص على شخص معين فإن كان قد نص على شخص معين فلا ثلاث لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقل فإذا أجمعوا على أن خلانا هو الخليفة صار خليفة. وهل اشترط أن يبايعه كل فرد من الأمة؟ <تصفيق> جواب لا يُستَر. وهذا شيء غير ممكن. ولهذا لم يبايع أبو بكر لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد. ما أرسل إلى كل مراهب وإلى كل عجوز وإلى كل شاب. وإلى كل رجل أن يبايع لا أصل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد بل ولا إلى أهل المدينة اكتفى بمبايعه من؟ أهل الحل والعقص ولهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع نقول من الذي قال إنه مستر أن تبايع المبايعه ليست لكل واحد من الناس المبايعه لأهل الحل والعقفة إذا اجمعوا عليه وبايعوه صار إماما ووجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه الحل والعقفة هذه واحدة مثل من مثل أسماء أسماء بغي الله عنه هو بإجمع أهل الشورى الذي نصدهم عمر رضي الله عنه <تصفيق> الثالث القهر القهر يعني لو خرج رجل والثولى على الحكم الحق وجب على الناس أن يدينوا له حتى وإن كان قهرا بلا رضا منهم لأنه سولى على السلطة ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل في ذلك شر كثير حصل بهذا شر كثير وهذا كما ترى في دولة بني أمية فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفه ينادى باسم الخليفة ويجان له بالطاعة امتثالاً لأمر لعجة وجد هل بقي شيء الثالي يقول لا هذه هي الطرق التي يكون بها الإمام إماماً ثلاثة النص والإجماع والقهر وإذا قلنا إن الثلافة تسقط بواحد من هذه الطرق الثلاث. فيعني انه لا يجوز الخروج على من كان اماما بواحد منها ابدا طيب يقول رحمه الله وقهره فحل او حل عن الخداع يعني لا تخادع ولا تكن اذا ثبت الامامه بواحد من هذه الطرق فالامامه ثابته ثم قال وشرطه أي شرط الإمام الذي يكون خليفة على المسلمين الإسلام وهذا لا بد منه لا يمكن أن يتولى على المسلمين غير مسلم ابدا بل لا بد أن يكون مسلما فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعنده فيه من الله برهان انه كافر بان كان يعلن انه يهودي او نصراني مثلا فإن مدايته عليهم لا لا لا لا ولا ولا تصر وعليهم ان ينابذوه ولكن لا بد من شرط مهم وهو وهو القدره القدره على ازاله فإن كان لا تمكن إزالته إلا في الدماء وحلول الفوضى فليصدوا حتى يفتح الله لهم بابا لأن منابة الحاكم بدون القدره على إزالته لا يستفيد منها الناس إلا, إلا الشر والفساد والتنازل وكون كل طائفه تريد ان تكون السلطه حسب اهوائها الشرط الثاني الحريه يعني يشتاق ان يكون حرا اما الرقيق فلا ولايه له لان الرقيق خاص، والرقيق مملوك فكيف يكون مالكا يعني لو فرض ان العبد الرقيق كان مالكا خليفه ماذا يكون موقفه مع سيدنا نعم لا شيء لأن سيدهما كله وإذا كان هو مملوكا بمازلة البعيد يباع ويشترى ويؤجر نعم كيف يكون هذا الإماما من فلا بد من الحريه طيب لا بد من كمال الحريه أو يصح أن يكون المبعض إماما لا بد من كمال الحريه لان هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف طيب الشرط الثاني الثالث عدالة العداله هي العدل اي ان يكون عدلا والعداله في اللغه الاستقامه وفي الشرع استقامه نعم مرش علينا قريبا في المصطلح هي الاستقامه في الدين والمروءه يعني ان يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر ذا مروءه من الكرم والشجاعه والحزم ول يقره وما اشك فاس فاذا لم يكن مستقيما في دينه فانه لا يجوز ان يولى وهذا الشرط شرط للابتداء يعني العداله شرط للابتداء بمعنى اننا لا نوليه وهو غير عدل اذا كان الامر اختياري اما من ملك وصار خليفه فإنها فإن العدالة ليست شرفاً فيه ولهذا أبعن المسلمون للخلفاء دول الفسوق والفتور مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم وانحراف بعضهم في الدين إلا أنهم حرافوا الافلاس الى إلى الكفر أبعن المسلمون وأئمة المسلمين للولاة إذن فالعداله هنا شرط لإيش؟ للابتداع يعني عندما نريد ان ننص اماما فلا بد ان يكون عبدا اي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته طيب الشرط الرابع سمع سمع يعني يشترط ان يكون سميعا فان كان اصم لا يسمع ابدا فانه لا يصرخ ان يكون اماما وهذا أيضا شرط في الابتداء فلو أنه صار إماما ثم حدث له حادث فأصمه فإن أولاده بعض لكن حينما نريد أن ننصبه لا بد أن يكون سميعا وذلك لأن الأصم لا يمكن أن يتم به الحكم وإن تم في بعض الأمور لكن لا يكون تاما كما ينبغي حتى وان كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فانه لا يكفي لا, لا بد ان يكون سميعا وهل الشرط قوه السمع او مطلق السمع مطلق السمع وان لم يكن قويا المهم ان يسمع ولو كان سماعه بعد التصويت البالغ طيب العله لأن غير السميع لا يست لا يتم به التصرف في الإمامة الشر الخامس قال مع الذريه مع الذريه يعني أن يكون ذات هاية ذات هاية يعني ذا فطنة ومعرفة بالسياسة ومعرفة بالأحوال حتى يدير الحكم على ما تقتضيه سريعه وتقتضيه المصالح والمصالح لا لا تكرها ضد رد رد من المغفل المغفل الغبي جئنا انسان يريد ان يعظمه اماما للمسلمين وهو مغفل غبي يأتيه الصبي يلعب بعقل نعم كيف هذا يتولى نفس الله؟ لا بد أن يكون عنده دراية أي علم بأحوال الناس وبمخادعة الناس وغير هذا مما يتطلبه الام. تطلبه الإمام قال وان يكون من قريش أن يكون الخليفة من قريش وهذا أيضا شرط في الاتداء ومع ذلك قد اختلف العلماء في اشتراف فمنهم من قال وهم الجمهور لا بد أن يكون من قريش فإن كان من غير قريش ولو كان عربيا فإنه لا يجوز أن يكون إماما ومعنى لا يجوز أن يكون يعني لا يجوز أن نصبه إماما ووجه ذلك أنه قد ورد في بعض الحديث ما يدل على أنه لا بد أن يكون من قريش ولأن قريش افضل العرب وفيهم أفضل الرسالة فكانوا احق بالإمامة كما جعلهم الله تعالى احق بالرسالة قال المؤلف عالما هذا الشخص السابع والثامن الاسلام والحريه والعداله والسمع والذريه ويكون قريش السابع عالما يعني ذا علم وهل المراد العلم بالشرع او العلم باحوال الخلافه وما تتطلبه الخلافه لا. الثاني يعني لا يشرط ان يكون عالما بالشرع ان كان عالما بالشرع فلا شك انه اكمل لكنه ليس بشرط أما العلم بما تضربه بما تتطلبه الإمامة فلا بد منه إذ كيف يتصرف وهو لا يعلم هل هذا مناسب او غير مناسب وهل هذا لا بد منه أو يستغنى عنه أو ما أشتغل مكلها يعني بالغا هائلا بالغا آخر. فلا يدور أن نجعل صبيا له عشر سنوات خليفه على المسلمين صح لماذا لان من دون البنور مولن عليه فكيف يكون واليا على المسلمين حتى لو قلد انه مراهق وانه ذكي فانه لا يصح ان يتولى امامه المسلمين لنقصه وإن كان مجنونا نعرف نجعل رجلا مجنونا خليفة عن المسلمين كل يوم يضربهم بلية ويأمرهم بطامه لا يمكن هذا لا بد ان يكون بالغا عاقلا الثامن التاسع التاسع. التاسع. نعم. التاسع ذا خبرة الخبرة هي العلم بواطن الأمور وهي أخص من قوله فيما سبق عالما يعني ذا خبره في اسارير الحكم ومنها ان يكون ذا خبره فيما يتعلق بالجهاد من السلاح وغير ذلك وهذه الشروط كما قلت لكم شروط كيش في إيش؟ فينبدا الا الاسلام فانه شرط في الابتداء والدوام وحاكما هذا الشر قد يقول القائل ما معنى حاكم يعني له قد قوة الشخصيه حتى يحكم تماما لان من الناس ما يكون عنده علم وخبره وعداله ومن قريش وغير ذلك من الشيوخ لكنه ليس بحاكم يلعب به في الحكم فيكون حاكما بلا بله على نصيحه من لا بد ان يكون حاكما اي لا شخصيه يستطيع بها تنفيذ حكمه طيب هذه الشروط الان كم صار عشر 10 شروط واحد منها شرط الابتداء والان والسمع وهو الاسان و... وايضا يلحق به العقل العقل لا بد منه لو أنه تن فإنه يجب عزله ويقام غيره لكن إذا كان نعم لكن إذا, إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا, لا, لا تزن ولا تن هذه أسرس ثم قال فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن فيه منكر فيحتذر كن يعني أيها الإنسان مطيعا أمره أمر من؟ أمر الإمام فيما أمر يعني في كل ما يامر به لأن ما اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم أي في جميع ما يامر به ما لم يكن بمنكر فان امر بالمنكر فلا طاعه له والنصوص في هذا من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم معلومه مستفيضه مشهوره وتعليل ذلك انه لو عصي الامام لصار الناس فوضى إذا لا فائده في امام لا يؤتم به فلا بد من طاعه ولي الامر لكن يقول ما لم يكن بمنكر والمنكر نوعان إما فعل محرم وإما ترك واجب فلو أمر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعه فماذا نقول لا سمعا ولا قاع ونصلي مع الجماعه ولو أمر بمنكر قال يا فلان في البلد نصارى كثيرون والنصارى لا يحرمون شرب الخمر افتح لهم ما عملا افتح لهم معملا الخمر حتى يشرب كما انك تشرب الغبس والككولة وما اشبهها خلنا نشرب هل يطيعون امر حتى ولا عمر لان هذا معصيه لله عز وجل وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولم يعد الفعل لم يقل واطيعوا اولي الامر فدل ذلك على ان طاعه ولاه الامور تابعه لطاعه الله ورسوله فاذا امروا بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه طيب ان اكرهوا على المعصيه مثل ان يقول احرق الحس والا حبسناه كما لا يقول تباح المعصيه للاكراه لان الله أباح الكفر للاكراه لكن بشرط ان يكون القلب مطمئنا بالايمان هذا ايضا المعصيه اذا امرك بها وأكرهت عليها فافعل بشرط ان يكون قلبك مطمئنا بأنها بان هذا معصيه لله ولولا الاكراه ما فعل وهذا من الرحمه الرحمن الرحيم ان الانسان عند الاكراه يفعل ما اكره عليه طيب وهل اذا اكره على الفعل يفعله دفءا للاكراه او يفعله للاكراه نعم قال بعض العلماء لا بد ان ينوي انه يفعله دفءا للاكراه لا للاكراه ولكن الصحيح انه ليس بشرط أن يفعله دفع الإكراه بل الشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان وبحكم الله عز وجل لأن كونه يريد بذلك دفع الاكراه لا يتسنى لكل أحد لا يتسنى إلا لطالب علم يعرف، ثم إن طالب العلم قد يقول المقام لهوله وشكته منسيا له عن هذه الاراده فالصواب أنه يفعله ليش؟ للإكراه. لا اختياراً له لا لدفع الإكرار نعم نعم الفرق يفعله لدفع الإكرار يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكرار هذا الرجل لا يريد الفعل يفعله لإكرار يريد الفعل يريد الفعل لكن لأنه مكره لا اختياراً لفعل ما نوى الفعل أصلاً إنما هو متافع فقط يتافع الإدراع والثاني نوع الفعل لكن من أجل من أجل الإدراع وقلبه مطمئن هناك مرتبه ثالثة يسأل الفعل مع الإسنان إليه فهذا له حكم الفاعل له حكم الفاعل بدون إدراع عرفتم الثالث قد يقول قائل إن هذه مسألة فرثية ولا يمكن توجيه، لكن قد توجيه. يكون الرجل هذا يكره المعصيه هذه التي أمر بها لكن يجعل الاكراه سببا مبيحا هو يريد المعصيه لكنه لا قبل الاكراه لا يفعل فيجعل الاكراه سببا لاستباحته مثاله لو فرضنا انه رجل يحب الزنا ورياء بالله ويريد لكن ما دام لم يحرك فهو مجتنب له فإذا جاءه أحد يكله سواء من المرأة نفسها أو من غيرها فعله حبا له وتعلل بأنه, إيش؟ بأنه مكرر وهذا أمر يقر ولذلك من أجل هذا قال الفقهة رحمه الله إن الرجل لو أكلها على الزنا فزنا فانه يجب تجب اقامه الحد علي ولو أكلها في المرأة لم, يجب، لم تجب إقامة الحد عليه أفهمت يا آدم إذا أكرها الرجل على الزنا فزنا أقيم الحد عليه وإذا أكرها في المرأة فزنع لا يقام الحد عليها ليش؟ قالوا لأن لي الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره ولا انتشار إلا بإرادة فكان هذا الرجل جاهل بس يخشى من اللوم يعني يريد الزين الرجل الوطن ولكنه يخشى من اللوم فلما أكره نعم قال هذا مراد ففعل على كل حال المكره اما أن يفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه أو للإكراه مع كراهته من الشيء أو للإكراه مع محبته للشيء ويكون هذا الإكراه كأنه سبب يعني سبب ضعيف لكنه له هوى عبد الله نعم نعم او اقرب نعم و الصرفي, الصرفي. لا لأثرت المعطوف على يعتني في الغزو. يعني ويعزني بصرفي ذي من هذا المعطوف بالنص يعني نصه بالنص والإجماع وقهره لكنها في الحقيقة بالنسبة لقهره هو ما نصب لكن انتصر. لان تصنع موديل <سؤال> كرمسي باشا دينيتش ان ان تخفي ان يلقى في مكانه هذا العلم هذه مثلا مشكلة مشكلة يعني مثلا يقول هذا الفاسق نسأل الله على الله يؤدي الفاسقين على المؤمنين يقول هذا الفاسق لازم تحتق له وإلا أصدر من الجيش فهذا الرجل يقول إن, إن خلاص ما جيش حل محلي فاسق أو من خطر عن الإسلام مع حلق الله وإن حلقت اللحلة وبقيت حصل بذلك مصارح كثيرة لو لم يكن منها إلا جب هذا المبتدا الفاسق الشريب أن يكون في هذا المقام الخطيئ يعني أخطر ما يكون هو مثل الجيش فما رأيكم في هذا المسألة أنا الحقيقة أتردد فيها أحيانا نقول أخرج من الجيش لا خير في جيش ينبني على محصر الله وأحيانا نقول هذا امر واقع فيجب أن نقدر الأمور بواقعها وأن نخفف بقدر الامكان فهذا الرجل إلى حلق إحيته معصر ولا شك نعم ولا يستمعصر بالإجماعي ولا يستمعصر هذا لأن من العلماء من يقول إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام أفهمتم فيقول هذا الرجل أنا إذا, إلي إذا حلقت اللحية تقيت في مكاني أمرت بمعروف نهيت عن المنكر وربما تكون الدولة فيما بعد اهل الخير لكن ليتخلى اهل الخير جاءنا من يحلق اللحيه ومن يفسد الجيش بعقيدتها واخلاقه فما رايكم في هذه المساله انا متارجح احيانا نقول لا لا دا تكون في الجيش واحيانا اقول لفكري كيف تمنعه من دخول الجيش وهؤلاء جاءوا طيبون اصبر عبد الله وهؤلاء رجالهم طيبون اذا منعفهم حل محلهم من الفساق والفجار والمبتدعه والذين هم خطر على المسلم فما ثمار الجمع طيب ايش نعم نعم اما تحميت العالم فلا نسلم منها شيء الحمد لله ما هي شيء هل سجد له هل رفع له هل دبح له خاف ما طيب حتى التعظيم بالسلام هل هو شيء ما هو شيء ثم بامكان عيسى ان يقول كذا للعلم وهو يقول قد حفل الله <تصفيق> آه نعم آه الكلام على النية من خالف نعم أخلع غطاء الراس لأن هذا ليس اهلا بأن أتخذ زينة عندك غطاء الراس لنا يا بني آدم أخذ زينة أخذ منذ كل مسجد فهذا العلم ليس اهلا يا معلم اكمل زينتي عندك اخلع ال... خطاع الراس ولو... ولو كان عندي سرور الثاني خلاك السرور <تصفيق> نعم نعم في الله ما دام المساله بالنيه يا اخوان ما دام المساله بالنيه انا اقول لا نفرد في المصالح لا نفرد في المصالح الان مساله الموسيقى مثلا في بعض الجيوش لازم يسلع. يعني بدل ما ان يصلي يسبح الله من الصباح نعم يأتي بن الشيطان في الصباح طيب الموسيقى الآن هل نقول اترك الجيش الذي في خير مصلحه وأنت رجل من الخير والصلاح من أجل هذه الموسيقى لا تصدق هي ابن عمر كان إذا إذا سمع زمرخ الراعي وضع أصبعه في ذيله خل عنده بطنه محكمة تماما وسد وذنيت فيها هذا هو الشيء الثاني من العلماء المسلمين من أجاز الموسيقى من علماء المسلمين وأنا لا أقول هذا اقرارا لكن أقول هذا لألا نذهب بعيدا ونجعل أشياء موضع خلاف المسلمين نجعله من أكبر التبائر اللي ما تعتبر ابدا نعم فالحاصل إني أقول يجب أن ننظر المصالح والمفاسل ونقارن دون انا عندي لو بقي الجيش على السماء الموسيقى وحلق اللحيه وتحيه العالم وقتال, وقتال المسلمين لا شك ان هذه منكراته لكن اذا تخلى اهل الخير عن هذا من, من ياتي ياتي على الشر ان يفعل هذا مزيف وقد سئل الشيخ عن شخص يريد ان يكون في في المقص والمقص ظلم يعني الجمار ظلم فقال إذا كان فيها من أجل تخفيف الظلم تلبس تخفيف نظر المسرح العام هو سيمارس طب الظلم لكن بخفف ينظر المسرح العام فأنا إنما مسح الحلق هي لأن أترجح أترجح فيها ولا مسح الموسيقى والموسيقى هذه منفصلة عن البدن ما هي الانسان الموسيقى ليس جداله وتحيت العالم مثل ما قلت لكم لكم قلت قليل نعم وتنزيل تنزيل ايضا الطغي وما ذلك ايضا يمكن ابتداء ذلك اهان وان كان عند هؤلاء انها الاغراء لكن المشكله الذي يتعلق بجسد وهي حاطه الذهن نقول ان هذا ذنب معترف في جانب المصالح لأن الشريعة الإسلامية شديعة عنها ومقارنة بين المصالح والمفاسد أو نقول هم أمروا بناسك لا فلا طاعة لهم ولا خير في جيش ينبني على المصرية الله وكل جيش ينبني على المصر فمعاله الخذلان لأن الله تعالى إذا كان خذل الصحاب رضي الله عنهم في غزوة أحد مع أنه مرتكبوا مخالف واحد مع التنازل قال حتى إذا تشئلتهم وتنادعتهم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرادت المرتبون يعني حصل ما تكرهون فالحاصل إني أنا والله متعرش فإن عندموني على شيء من ترشيح أحد اعتمالي فهذا طيب ولكن ليكن أن ترون ما هو الآن الآن نعرف أكثركم يقول لا لا ما في حق له نعم شيخ وقت أكثر منه يعني بواط بتاع رب العالمين سبحانه وادمار من النشاط الداخلي وما يفرق وما يكون عليه حمل طبيعي ولا ويستحضر منك ذباب وفي المنافس يكون هو عبد المأمور يعني ما ما يفعل شيء فعندما هو نفسه قد يقع ركبتين هو اصلا يعني هاي ما في الشفف هذا هذا مسلم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين سبقنا ذكر شروط الإمام وبينا أن هذه الشروط شروط في الابتداء وأما في غير الابتداء فلا يشترط إلا الإسلام فقط والثاني والعقل نعم لا لانه اذا تولى وقهر ودان الناس له صار اماما وحرم الخروج عليه وقد سبق ذكر هذه الشروط وادلته قال المؤلف فكن مطيعا امره فيما امر ما لم يكن في منكر فيحتذر هذا اعظم استثاث اليوم ها اللي بعده طيب نعم اتقين على وضوء فاعته ولي الامر فيما امر به نعم هنا هذا من القران من السنه نعم نعم أين نعم طيب على المؤمن على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أمر طيب نعم وكذلك أسمع وأطع وأنظر بظهرك وأخذ مالك الأحريف هذا كثيره يعني تكاد تكون متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أمر بمنكر فإنه يحتر أي لا يحذر من هذا الأمر ولا يطاع فما هو الدليل على أنه لا يطاع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعته المعروف ولا طاعه للمخلوق طيب وهل يمكن ان نأخذ دليل من الايه نعم نعم احسنت تابع طيب لأن ها قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولا ينقضوا فدل هذا على ان طاعتهم تابعه طيب ثم قال المؤلف فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامه هذه الأمة ورمز شرفها وفضلها لقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله حتى إن بعض العلماء ذكره من أركان الإسلام هو والجهاد لأنه أمر عظيم لا تقوم الأمة الا به ولا يحصل الاختلاف الا به قال الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فدل ذلك, ذلك على ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف وهو ظاهر لأننا إذا جعلنا هذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء تفرقت الأمة فإذا أنزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله ائتلفت واتفقت وهذا هو السر في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءتهم بعد قوله واتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولا بد هنا أن نعرف, أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف ما عرفه الشارع وأقرأ وأمر به فهو كل ما أمر الله به فهو معروف والمنكر ما نهى الله عنه كل ما نهى الله عنه فإنه منكر هل لأن الشرع نهى عنه وأنكره أو لأن الشرع أنكره والنفوس النفوس السليمه والفطر تنكره ايضا <تصفيق> الثاني يعني يجمع بين هذا وهذا فالشر انكره والنفس السليمة والعقول المستقيمه كذلك تنكره قال بعض العلماء ان الله ان الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولم ينه عن شيء فقال العقل ليته لم ينه عنه يعني ان المأمورات موافقه ومطابقه للعقول الصريحه وكذلك المنهيات لكن العقل لا يمكن ان يحيط بالتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالامر والنهي ولذلك لا بد من الشرع لا بد من الشرع والإنسان إذا لم يقس الأمور بالشريعة ظل طيب الامر بالمعروف النهي عن المنكر حكمه, حكمه فرض كفايه فرض كفايه إن قام به من يكفي سقط عن الباقي وإن لم يقوم به من يكفي تعين على الجميع لقول الله تعالى ولتكون منكم امه يدعون الى الخير ومن هنا قيل انها للتبعير يعني وليكن بعضكم وقيل انها لبيان الجنس فتكون للعموم يعني كونوا امه تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمن بالله واذا تتبعت اذا تتبعت تتبعت موارد الشريعه عرفت انه فرق ثالث لكن مر عن منكر فلينهى عنه ومن رأى الاقلال بالمعروف فجاه امر به لكن هل اذا رايت زيدا ينهى عن منكر اقول انا اذا انهى ايضا عنه لا لانه حصل في الكفايه الا اذا راينا ان الذي انكر عليه لم يمتثل فحينئذ يتعين ان يساعد هذا النادي يقول مالك رحمه الله واعلم بان الامر والنهي معا إذا صدرت الجمله بعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعنايه بها ومن ذلك قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وقوله تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد فتصدير الجمله بي ثانيه يدل على اهميتها والعناية بها المؤلف رحمه الله صدر هذا الحكم اي حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله واعلم أيها يعني ايها المخاطر بان الامر والنهي معا ارضا كفايه النهي الامر والنهي الامر بايش والنهي انا معا اي جميعا فرغت فايه فرغ خبر ان مرفوع بالالف نيابه عن الضم لانه مثنى وقد قيل ان مثل هذا التعبير غير صحيح وذلك لان فرض مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثنى حتى وان وقع خبرا او وقع وصفا قال ابن مالك رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيره فالتزموا الافراد والتذكير لكن يسهل تثنيته او جمعه يسهل ذلك بانه بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد فمعنى فرض كفاية اي مفروض كفايه وعلى هذا سهل ان يسنى وهو مستر طيب وقول فرض كفايه معنى, معنى فرض الكفايه انه يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن فعل فاذا وجد الفعل فلا يهم نتاعل أن يكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر المهم أن هذا الفعل يوجد ومعلوم أن الأمر بالمعروف قد يقصد إيجاده فقط بقطع النظر عن, عن القائم به وحده أهل العلم بقولهم فرض اتفاية هو الذي قام به من يكفي سقط عن الباقي واختلف العلماء رحمهم الله ايما افضل فرض الكفايه او فرض العين فقال بعضهم فرض الكفايه افضل لان الانسان يقوم به عن نفسه وعن غيره واما فرض العين فلا يقوم به الا عن نفسه فقط ولكن الصحيح ان في ذلك تفصيلا فاما من حيث التاكد ومحبة الله للفعل ففرض العين أفضل ولذلك اوجبه الله على على من؟ على كل واحد عجبه الله على كل واحد وأما من حيث أنه أن القائم به أي ففرض كفاية قام عن الباقين فهو أفضل لأنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن وعن غيره وقوله على من قد وعر أي على من كان واعيا أي عاقلا لم يذكر المؤلف رحمه الله إلا شرط العقل ويمكن أن يقال المراد بالواعي ما هو أعم من العقل بل المراد العاقل العارف. وذلك لأن سبط الأمر نعرف أنه منكر أكثر مما ذكره رحمه الله فمن الشروط أولا أن يكون الإنسان عالما لأن هذا منكر يعني أنه قد انكره الشر فلا يجوز أن يحكم بالذوق أو بالعاطفه أو ما أشبه ذلك لأن المرجع في هذا إلى الشر فلا بد ان تعلم ان هذا مما انكره الشر فمثلا اول ما ظهرت من كبيره الصوت في المساجد انكرها بعض الناس وقال لا يمكن هذا هذا هو بوق اليهود تماما فهل نحن اذا صلينا نتشبذ اليهود في عباداتنا الجواب لا لكن المشكل هل هذا من, من, من ابواق اليهود ليس هذا إلا مجرد نقل الصوت على وجه الأوساخ فقط، وكما أن الإنسان يضع نظارة على عينه، فتكبر الحروف هذا يضع أمامه لاقطه تكبر تكبر الصوت ولا فرق، فاذا لا بد أن نعلم أن هذا محض. رأي أيضا من يقول يحكم على الإنسان تحريما باتا طاطعا قد يقول أنه يؤلم بضرورة من الدين قد يقول وقد يقول أن يستمع الإنسان إلى القرآن من الشريف المسجد لماذا؟ قال لي أن الشريط المسجد لا له أجر وأنك لا بد أن تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه تعليل عليل هل هذا صحيح؟ ولذلك رأينا بعض المسلمون هذا حتى على اهله إذا دخل البيت وسمع المرأة تستمع الى القران قال سكين اذا لا بد ان نعلم ان هذا شيء انكره الشر طيب بقي عليه إذا, اذا كان هذا منكرا في راينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا ونحن نعلم ان هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى انه حلال فهل يلزمنا ان ننكر عليه الجواب لا لا يلزمنا ما دام في المساله فيها مساق للاجتهاد فانه لا يلزمنا مثال ذلك راينا رجلا يبني في الليل من جمرات، ونحن نرى أنه لا, انه لا يوم بالليل في اجم التشريق راينا رجلا يرمي ونعرف ان هذا الرجل يرى هذا ال... هذا هذا الر... اي يرى انه يجوز الرمي ليلا فهل يجب علينا ان نكره عليه لا المساله فيها يعني مجال للاجتهاد هل انا عليه طيب راينا رجلا يشرب الدخان وهو يرى انه حلال يجب أن ننكر عليه لا لا يجب ما دمنا نعلم أنه يقول حلال فلا ننكر عليه لأن هذا فيه نساء الاشياء لكن طيب رأينا امرأة كاشفه وجهها وهي ترى أنه يجوز تشكر واجهها للذجال الاجانب هل ننكر عليها لا ننكر هي تعتقد أن هذا هو الدين فلا ننكر عليها لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لا بد من, من تغطية الوجه يجب أن نمنعها هذا ما هو من جاهة النساء أنه حرام في الشرع عليها لا تحتقنه حلال لكن من جاهة أن هذا يحسد علينا النساء فلنا أن نمنعها ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز ان يقر اهل الذمه على شرب الخمر ما لم يعلنوه في اسواقنا فان اعلنوه منعناهم للإعلان لا لانه حرام لانهم يعتقدون انه حلال وهذه مسألة يجب التفقه لها صحيح اننا لا ننكر على غير الاجتهاد ما دامت المساله فيها مسار الاجتهاد لكننا نمنع ما يكون ضررنا علينا ان يظهر بيننا شعبنا مثلا إذن لابد أن نعلم أنه أن نعلم أن هذا منكر ولابد أيضا أن يكون الذي ننكر عليه يرى أنه منكر فإن كان لا يرى أنه منكر وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فإنه لا يزمنا أن ننهار لأن الدين نسخ والصحابه هم أجل منا قدرا وأحب بالاعتلاف والأعواء والاجتماع منا لا ينكر بعضهم على بعض في مساء الاجتهاد وان كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفا من ان يشيع في المجتمع كما انكر ابن عبده بن الزبير على عبد الله بن عباس في مسألة المتعه لان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى جواز المتأهل الضروره ولكن قول الذي عليه اهل الهند عامه أكثرهم أنه لا تجز ضروره ولا لان يمكن لسان يقدم انتها طيب الشرط الثاني ان نعلم ان هذا الفاعل فاعل للمنكر وهو منكر في حقه لانه قد يكون منكرا عندنا وعنده لكنه في حال يباح له أن يمارس هذا المحرم عرفتم يشترط ان نعلم ان هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه مثال ذلك انسان ياكل لحم ميته. لحم ميت لحم ميت حرام عند الجميع لكن هذا الرجل مبطل، إن لم يأكل ماء، هل ننكر عليه إذا أكل؟ لا لابد أن نعلم ان هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه وكذلك نقول الأمر المعروف في نها المنكر نقول في الأمر المعروف لابد أن نعلم أن هذا التالي للمعروف تركه وهو معروف بحق ولهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس هل قال له قم فصل رفعتين أو سأله أولا هل صلى أو لا سأله أولا قال أصليت قال لا لا أمر في المعروف حتى أعرف أنه تركه في حال يمر فيها يعني قد يقول قم صل فصلت أفرضني رأي رجل دخل المسجد وغاب عني ثم رأيته صل كيف صلجت وكيف هذه كبيرة عليك يقال لي سرعت ولا لا يقال تسرعت أسأل هل صلى أم إذا قال نعم انتهى الأمر إذا قال لا قلنا نقوم صلى فاته فصلى بج أن نعلم بأن هذا منكر وأن نعلم أن فاعله يرى أنه منكر وان نعلم انه فعل المنكر وهو منكر في حق وكذلك يقال في الواجب لو ان رجلا اكل لحم ابل وقام يريد ان يصلي وضوءه من لحم الابل معروف ولا منكر سمعت احد يقول منكر طيب وضوءه من لحم الابل معروف لكن هل أمره وانا اعلم انه يرى انه لا يجب منه لا امر لانه يقول انا ما أرى الوضوء اذن لا بد ان نعلم ان هذا التالك للواج... للمعروف يرى انه ايش يرى انه معروف اما اذا كان لا يرى أنه معروف ويقول الامر ليس للوضوء فلا امر نعم لي ان أمره على سبيل السبب أقول يا أخي أنت لا ترى أنه واجب لكن أليس الأحراب والأولابك أن تتوضأ طيب فالشرط الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى أنكر منه وفي هذا المقام ينقص تنقص لا نعم وفي هذا المقام تكون اربعه احوال اذا نهينا عن المنكر اما ان يزول بالكليه او يقل او ينتقل الى مساو او ينتقل الى اشي يتغير الى مساو او يتغير الى اشي كم لقاءنا عبدالله اربعه الاول ان يزول بالكليه يعني اذا نهينا عن الزكاه اتركه الثاني أن يقل الثالث أن يتغير إلى مثل الرابع أن يتغير إلى أنكر منه أرأتم إذا كان يزول بالكلية أو يقل فالنهي عن هذا المنكر واجب واجب لأن إزالة الهمكر وابتقل منه واشد فيجب أن ننهى طيب الحاله الثالثة الثالثة أن يتغير إلى مثل أن يتغير إلى مثل مثل نهينا زيدا عن السرقة من علي فذهب يسرق من خالد. تغير ممكن الان لكن إيش إلى الى مثل الى مثل مساو هل ننهى ونحن نعلم انه لا بد ان يفعل كذا نعم أصف. لا ما ننهى فلو ان سلطانا جائعا يريد ان يضرب غريب على الفجار ضرب على هذا الرجل <تصفح> فقلنا ننهى عن الضرب لان حرام جاء طيب حرام يا اخي من من زيد فإن نلعب حرام جلح. خلنا ندعي نأخذ من علي ماذا نقول ننهاه لا من نهاه لا ننهاه لا ننهاه لا فائدة من النه. لا فائدة من النهاه طيب لو قال قائل ألا يمكن أن يكون تغيره من حال الى حال سببا لاقلاعه عنه قلنا إن صح ذلك ان صح ذلك وجب النهي ان صح ذلك اما اذا لم نصح فيقال ليس واجب طيب لكن هل يخير الانسان بين ان ينهى او يترك او الارجح النهي او الارجح الانسان الظاهر ينظر المصلح طيب الحاله الثالثه الرابعه ان يزول أو أن يتغير إلى أنكر منه أن يتغير إلى أنكر منه فمثلا رجل رايناه ينظر إلى النساء وعرف لأنه أحمق ونعلم أن لو, لو نهيناه عن النظر والنساء لهب يغنزهن ايهما أنكر الثاني هو الأول. الثاني هل نهاه عن النظر لا لا ننهيه عن النظر ويدل لهذا قول تبارك وتعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره يسبوا الله عدوا بغيره وجه الادلة أن سب آلهة المشركين خير وواجب فإذا كان يتضمن شر أكبر من ترك سبهم قلنا أترك سبهم وما هو الأمر أكبر؟ الأمر أكبر أنهم يسبون المنزه عن كل عيب، وهو الله عز وجل يسبونه عدوا بغي بعلم ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم سببناها عدلا بعلم ليس عدوا بل هو عدل لكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه مرة رأى شيخ الإسلام رحمه الله بجماعه من الكتاب يشربون الخمر ويسكرون ومعه صاحب الله وكان شيخ الاسلام رحمه الله لا تاخذه بالله دومه تلائم جعل الله واياكم ممن يتبعون اثار الصالحين فقال له صاحب لماذا لم تنههم قال هم الان يشربون الخمر وضررهم على انفسهم لكن لو هناهم وصاروا صاحين ذهبوا يفكرون بنساء المسلمين ويأخذونهم معلم أين اعظم الثاني اعظم خلهم يشربوا لقم ولا يأخذون على المسلمين وهذا من فقه رحمه الله وهو واضح عند التأمل لا في إشكال فتبين الآن أن أنه يشترط أن لا يتحول المنكر إذا, إذا ما هو أنكر منه فإذا كان كذلك حرم النهم يحرم النحل يكون ينتقل المفسد إلى الى هذا حرام فالشروط اذن العلم بان هذا منكر العلم بحال الرجل انه ارتكبه وهو منكر بحقه العلم بانه له العلم بانه ارتكب منكرا يعني العلم أنه ارتكب منكرا وهذا غير العلم أنه ارتكب منكرا في الحق انتبه التفيق مهاكدة الرابع إذن أن لا يتغير إلى أنكر منه أي أن إلى أنكر منه فإنه لا يزور أن ينكر طيب قول العلماء أو بعض العلماء لا انكار في مسائل الاجتهاد هل هي على على ما ذكرنا من الشرور نعم نعم مدنيه على ذلك لان المسائل الاجتهاديه ليس فيها انكار ما دام يسوغ فيها الاجتهاد اما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فانه ينكر على فاعله ولو قال انا ادى لاجتهادي الى كذا وكذا وقال لا محل يجتهدونه النص في هذا صريح النص في هذا صريح فلو قال قائل في قوله تعالى حرمت عليكم ميته قال كل ميته الظبي والارنب ولا حرج هل ننكر عليه يقول انا مجتهد لان الله قال حرمت عليكم ميتة بعد ان قال وحلت لكم بهيمه الانعام فيكون معنى الايه حرمت عليكم ميتة من بهيمه الانعام ليش يقول ليش يقول لك اي شيء تلزمونني انا معناها انكم رسل لا هذا معنى أنكم رسل معمودون. انا عندي أحلت لكم بهيمة العام إلا ما يتعالكم غير محل صدق الحرم إن الله يحكم ما يا أيها الذين لا تحدوش الله إلى أن قال حرمت عليكم ميتة يعني من بهيمة العام. المهم هل سوف يأجكل ولا لا؟ نعم لا. لأن العلماء انتبهوا مجمعون على أن جميع الميتات حرام واضح طيب اذن ما لا يسوق بالاجتهاد لو زعم ما فاعله انهم مجتهد قلنا لا, لا, لا قبول طيب والذين انكروا صفات الله عز وجل إما كليه او جزئيه ينكر عليهم او لا ما اسمع ما تقول ليش ننكر طيب اذا قالوا هذا اجتهاد هذا نقول عقولنا ترفض هذا الشيء ماذا نقول إذا قالوا عقولنا ترفض أن يقول الله عيب أو يد أو وجه أو قدم نقول هل المرجع في الأمور الغيبية إلى العقول أو إلى النقل إلى النقل إلى النقل المجرد شيء غيبي عنك كيف تحكم عقل كثير ثم شيء غيري أيضاً لا يمكن ولا يزلطن به علم كيف تحكم عقلك فيه فهذا لا يسأل فيه الاجتهاد ثم أين الاجتهاب من عهد الصحابة أو في عهد الصحابة أين الاجتهاب في هذا في عهد الصحابة الله عنهم أو التابعين؟ فالمهم أنتبعوا لهذه المسألة أنه أن قول بعض العلماء لا إنكار في مسائل اجتهاد ليس على إطلاقه المراد ما يمكن أن يجتهد فيه وأما ما لا يمكن ففيه الإنكار ويأتي إن شاء الله بقيته كلاما هذا نعم وجدت سلامة للشيخ الاسلام. نعم تفهمت من أن إذا كانت فتوا في بلد على أمر معين لا ينفل الناس عنه أولا يفتقي هذا ليسا مبارك الله فيك شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أقول لي عادي فرامي حسام وشيخ عبد الرحمن ما وقفت عليه لكن شيخنا يقول إن العامة ليس لهم إلا ما قال علماؤه المعتبرون فلو تعامل قالنا فقلق من يرى إن الدخان حرام قلنا لا ما هو كذلك ذلك كانت الفتوى يعني شائعه في بلد فانه اذا كان في ذكر الخلاف مفسده فالواجب تجنبه فالواجب ما لم يقبل الفتوى على خلاف النص ونحبشنا ان اطلع على ما ذكرت وتنقل لنا ذلك الخط إذا أرهبت البلد إن شاء الله إذا في البلد لأن هذا مهم لانه أصبح الناس الآن بالحقيقة في فوضى من الفتاوى الشاذة التي يطلقها بعض الشباب وهي أقوال شاذة ما هي أقوال ملزمة في فتجد كثير من العامها الآن متبلبلين مساكين يجون يسألون واشتغلوا في كلا واشتغلوا في كذا نعم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد هذا يقع داخل اكثر دين خلاف المصالحه المذكوره اي نعم وذلك يعني انا ارجو منك ارجو منك مساله واحد قال لي بين المتفق عليه والمختلف فيه ولك منتشره وش بقى ندخل بعد كده اسهل لك بدا. اذا الى اسهل لك ما دام دراستك هسه تجي بهالم انت الخلاف كثير وفق أما الخلاف اكثر ما وافق وهذا طعن في في ديننا اذا كان اكثر علماءكم مختلفين في أكثر المسائل اكثر ما عندهم خلاف نطيعهم اذن وبالبسم الله طاعة طاعه هاي على كل حال انك منت شهر وما دام طبوا حيد اطفال الله الامر كم بالسؤال؟ كيف يكون الإنكار هذا نعم عليها أن الناس يعني لا إلى الإنكار لم يستطيعونها أصلاً نعم ما شاء الله طبيعيه يعني الناس هم يقعون فيها يعني ما شاء الله ما تقول في صلاه جماعه انا اقول صلاه في خلاف ما خرج يا خلاف لكن اتفق العلماء على ان من اجل الطاعات وافضل العبادات فهم؟ ما حد يقول ان مباحه او انها مقروعه مثلا نامر فيها او ما نأمر أو لا طيب لكن بعض الناس يقول إن هناك شيء معروف ومشهور ونعرف أن يعلم المحرم مثل حلط اللفة الآن عندنا حلط اللفة المعروف من الحرام كذلك فبعض الناس يقول هنا كيف يلاقين عشرات الناس في السوق حلط الحرام كيف أمر هم يعرفون ذلك لكنهم خالفوا عنده. نقول نعم أنت لا تأمر بالمعروف على وجه إيحائه للناس لانه معلوم. لكن مر بالمعروف نصيحة لهم. قل لها أخي تعلم من هذا ما يجوز من هذا حديث السنة مثلا ويكون نصيحة مو امر معروف. نعم من يراقب أنت هذا بس. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا ما هو المعروف وما هو المنكر طيب احسنت حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فارتفاع الدليل احسنت ما منزله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين عباد الله نعم ما منزلته إحنا ذكرنا أمس منزلته من إذا قلت ما ينحى أعلم تجيب نص الجواب ما أكله نعم أحسنت وبه فضلت هذه الأمة على غيرها كنتم خير امه واختفى الناس وفي جني اسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن ممكن كانوا طيب ل... لوجوبه شروط عباد الله الاول احسنت فان كان لا يدري لا يمكن يحرم عليه يحرم عليه صحيح يحرم عليه لذلك اذا قال منكم ان انا منكر وهو لا ولاتي وقد قال الله تعالى ادل على هذا قوله تعالى ولا تقوا ما ليس لك به علم وقوله انما حرم ربي الفاحشه ما ظهر منها وطني الى قوله وان تقول على الله ما لا الشخص الثاني ها لا نعم ان يعلم لا فيه شرطين هذه هذه ضمن شرطين ان يعلم ان هذا الرجل فعل المنكر فان لم يعلم طيب ماذا تقول لو رايت رجلا في سياره ومعه امراه اتوقف السياره وفي الهاء من محارمي يعني رجل في السوق يمشي بسيارته وافقته عند الإشارة واقف فهل يجوز ان اقول يا رجل ما تخاف الله تركب مرتين معد ولا يجب ان اسكت أحسن تبارك الله الشرط الثالث ما معنى بحالة أن هذا منكر في حق الموك طيب ما الدليل هنا ابو الدين في يجب ان تكون دائما امامك ولا تق هذا خلى امامك ترى تنفعك في مواضع كثيره ولا تق ما ليس لك بدون في دليل من السنه طيب فجلت فقال له أسل طيب فلم ينكر عليه الجلوس حتى تبين أنه لم يصل طيب ان ألا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه طيب فإن زال إلى أنكر حرم انكر في حرم كان منكر منك؟ الله ما هو الله في يحرم خلينا على هذا ترى بالله الله يقول منكم يا تمام ما وجه ان ان هذا شرط لا تجيب الإنفاق إيكلي بالتعليم الصحيح طيب هذا العلم هذا الرجل يفعى المنصر يؤدي إلى هو أنصر منك طيب يحفر <تصفيق> لا لا هذه النقدة الآن كيف تحرمون على هذا الرجل أن ينهى عن المنكر ها قاربت الآن الآن قاربت الصفيف ولكنك لم تصل نعم أبي الله. ما يكفي هذا هذه الزياده يثني يا اخوان الان اذا ازال الى انكر لنفذ ان المنكر رقم اثنين وانكر رقم ثلاثه معناه ارتكبنا زياده الان ارتكبنا زياده هذه الزياده منكر هذه الزياده منكر فمثلا اذا قدرنا المنكر عليه رقم اثنين الذي هو عليه الان رقم اثنين واللي بينتقل اليه رقم ثلاثة تذكرنا ايش؟ زدنا واحد فنقول يشترط ان لا يتغير الحال الى انكر لانه لو تغيرت الحال الى انكر لزم من ذلك ان كنا نامر بالمنكر نامر بالمنكر وين المنكر؟ الزياده الزياده وهذا دليل واضح اذا اشترط ان لا أن لا, أو أو أو لا يتغير الى انكر وذكرنا ان في انه في هذه الحال يكون للمنكر اربع حالات عبد الله اتفق انه أو ينتقل الى المستاوى ينتقل الى المستاوى او ينتقل الى ما هو اكبر فهنا الان انه اذا انتقل الى ما هو اكبر هو حرام اذا انتقل الى ما هو اخر قل انت يجب للك احسنت اذا انتقل الى ازالته بالكليه بكلية لا لوراء. اين يجب الانكار احسن اذا انتقل الى مساو الاخ اين ها والله ما تعلم واحد يسألك الان يقولنا اذا انكرت انتقل الى مساو اذا قلت لا تبخص المكيال ترى رخساع ثم ذهب يبخص الميزان ما في ذلك يعني ما نمكن شدري هذا تعليم في العله او تخفيف وهنا لا تحصل الفائده طيب احسنت هذا صحيح, أحسن. آل صحيح. تعليم صحيح لكن لو قال من قائل لعله بانتقاله عن المنكر الاول تتقن حاله كما امر بتغريب الزاني عن بلده لعله يرتبع عن الزنة وينسى في سهول يعني بتغير الأحوال ربما تغير الأحكام نعم يعني إذا قدرنا مثلا ان هذا الرجل عندما ننهاه عن هذا المنكر وينتقي إلى مثله سوف تتغير حاله وربما يدع المنكر من ربما لا يناسبه الثاني فهنا إذن نقول ينكر إذن هذه المرتبة محل اجتهاد ونرى محل اجتهاد ونرى طيب ايش بقي عندنا الرابع الرابع الى ايش قلنا بنتين طيب في الكليه ذكرنا ذكر اخر كمان ما وصلنا التغيير يعني؟ هذا الى الان نحن في درجه الامر لان هذه ايضا مسائل مهمه يا اخوان هناك دعوة وهناك أمر مارهنا عن منكر وهناك تغيير هياه مرات كثير من الناس تخترض عليه المسألة بعض بعضها البعض ويجب أن يميز الأمر بالمعروف ما قيدت فيه الاستطاعة لكن التغيير قيد فيه الاستطاعه من رأى منكم منكرا فليو غير ذلك فان ما يستطع فإلا ما يستطع فان المساله في قلبه معلوم لامر معروف ما في امر معروف بالقلب ولا نهي عن بالقلب قلب ما يامر وين قلب في, في, في مكان وهذه ايضا مساله لا بد ان ننتهي منها ان شاء الله فصارت الان شروط وجوب الامر بالمعروف انها عن منكر كم اربعه يا جماعه اربعه طيب في شرط خامس يقول المؤلف لكن شرطه ان يامنك اشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدره اشترط القدره وهذا شرط في جميع العبادات كل العبادات يشترط فيها القدره انتبهوا يا جماعه الاخ والرحمه مع معي وتشوف أيه. طيب آه. كل العبادات شرطها الغجرة وجليل ذلك قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول, وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى في المساله الخاصه ولله على الناس عيد البيت من استطاع اليه سبيلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المساله الخاصه لعملا بن الحسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعالجا اذن الدليل على هذه المساله من القران قواعد وامثله يا عبد الله القواعد اتقوا الله ما استطاعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعا الامثله الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا وفي السنه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هناك ايضا امثله اخرى ليس على من حرج ولا على على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصروا الله ورسوله وذكر الله الهجرة وتوعد على من تركها إلا المستضعفين من النساء والرجال والذان لا يستطيعون أخيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عص الله يعفو عنهم المهم هذه قاعدة ولها أنزلة في القران والسنة من جملة ذلك الأمر بالمعروف عن المنكر لابد من استطاعه فمن لم يستطع من لم يستطع أن يأمر وينها سقط عنه اذا كان لا يستطيع اما رجل عاجز عن القول والاشاره او انه رجل قيل له ان امرت بمعروف او نهيت عن منكر قصصنا لسانك او سجلناك فهذا عاجز تسقط عنه واجباته إذن الشرط سارق خمسه شرط في كل عباده وشروط خاصه بالنهي عن المنكر والشرط العام هو القدرة ولهذا قال شرطه أن يأمن قال فاصبر الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام لا تحتي ولا تستخر وهذا معفوض من قوله تعالى في سوره لقمان يا بني اقم الصلاح وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك قال واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور فلا بد من صبر وانما امر الله بالصبر عند ذكر الأمر المعروف انهى عن المنكر اشاره الى ان الامر والناهي سوف يلقى الأداء وربما يلقى الضراء فليصبر دائما يقولون للامه فيما اعرف المنكر هذا متشدد هذا مطوع يقولون على سبيل السخريه نعم ويتكلمون بكلام كثير فما موقف الامر الناهي الصبر وليعلم انه ما اوذي اديه في ذلك الا كتب الله له بها اجرا وقربه الى العاقبه الحميده لان الله تعالى قال تلك من انباء الغيب نوحيه إليك نوحيها اليك ما ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فخر ان العاقبه للمتقين وكل ما اشتد الالم قرب فرج كل ما اشتد الالم قرب فرج لكن ما معنى قرب الفرج هل معناه ان يفرج عن الانسان حسا او ان يفرج عنه معنا وحسا يعني معنا او حسا ثاني اما التفريج حسا فظاهر بان يزول عنه الكبت والمنع والاذى واما معنا وهو اهم فان يشرح الله صدره يشرح الله صلى الله ويعطيه الطمانينه في قلبه ويصدد ويحتسب ويرى العذاب في ذات الله عذبا يرى العذاب عذبا سولا العذب زين ولا شيء سادس زين ولا شيء العذب زين ظئيله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 ونفي سياحه وقتل شهاده اي حال يفعلونها به فهي خير لي هذا ايضا مما يفرد الله به عن الإنسان اذا كبد ووذي وعذب في ذات الله فهذا من اقوى التفريج عنه ان يشرح الله صده لما وقع عليه وكان شيئا لم يكن إذا نعم الامر بالمعروف انها علموك ان نقوله اصبر على الله الفرج قريب لا في من رحمة الله انت تقاتل بصيد الله انت تدعو بدعوة الله احتسب لو شط عليك نفسيا او جسميا فاصبر اصبر ثم قال وزل في الليل وذل واصبح أزل. باليد واللسان لمنكر وحدا من النقصان